بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ورحمه الله وبركاته <تصفيق> كان الكلام في محتملات الاستطاعه النمل الثاني أن المراد بالاستطاعة <تصفيق> <تصفيق> الاستطاعة العقلية. واخترنا انه عليه ملاحظات سبق الكلام في الملاحظه الاولى نعم نعم الملاحظه الثانيه ولا لتقييد وجوب الحج بالاستطاعة خيرنة على أن مراد بها الاستطاعة بالمعنى الأخاص وهي الاستطاعة الشرعية العرفيات ويلاحظ عليه لأن مجرد التصدي للتقييد لا يدل على ان القيد هو الاستطاعات غير العقلية فلعل المقصود هو القاعد العقلية وإنما قيد بها لأجل بيان دخلها في الملاق اذ قد تكون القدره خارجه عن الملاك وقد تكون دخيله في الملاك ولأجل ذلك أردوا من تقييد وجوب الحج بالاستطاعة بيان دخل الاستطاعة العقلية الملاق وليس بيان أن المراد بالاستطاعة معنى يختلف عن الاستطاعة العقلية إذا الصحيح الملاحظ على المحتمل الثاني والملاحظة الأولى المحتمل الثالث. أن المقصود بالاستطاعة في الايام هي الاستطاعة العرفية اي التمكن من الحاج دون عسر ولا عرج وذلك لعجته قرائن الذين أن ظاهر العناوين المأخوذة في ألفة النصوص هو المفهوم بالحد العرفي لا بالحد العقلي إذا قال المولى الدم نجس لا يجوز شربه فالمقصود به الدم بحده العرفي. لا بحده العقلي ولذلك فهذا الخطاب لا يشمل الدم الذي لا يرى إلا بالمجهر الدقيق وحينئذن فبما أن عنوان الاستطاعة ضار في الاستطاعة في حدها العرفي فهو قرينا على تحديد المراد الجدي من الاستطاعة في الآيات القرينه الثانيه ان مناسبه الحكم بالموضوع على أن المقهود في الحاج هو الاستفاة المناسبة له حيث إن الحاج أمر أمر يتطلب إعداد مقدمات وبدل مال وجمعا بين نفقته ونفقة الأهل مثلا فالاستطاعة المغفوذة بقرينة مناسبة الحكم للموضوع هي استطاعة المنسجمة مع الحاج ومؤونته المعبر عنها بالاستطاعه العرقيات القرينه الثالثه لا ريد ان الاستطاعه الآية هي استطاعة المسير إلى الحج واخذ استطاعة المسير دال بالالتزام على ان الشارط ما هو اوسع من الاستطاعة العقليه من الاستطاعة العقليات فاللا سيكفي في الوجوب القدرة على ذات العمال فالمتحصل أن المراد بالاستطاعات في الآيات استطاعة العرفيات هذا تمام الكلام في الآيات الجهة الثانية من البحث هو البحث حول النصوص الروائيات والبحث فيها في مقامين الأول في تحديد الاستطاعات المقصودة في هذه الروايات. وهذه النصوص على طوائف الطائفه الاولى ما دل على اخذ الزاد والراحله في الاستطاعات منها صحيح الختامي باب ثمانية من أبواب وجوب الحج حديث أ سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ما يعني بذلك قال عليه السلام من كان صحيحا في بدنه مخل في سربه له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحاج ومنها. صحيح هشام ابن الحكام عن قوله عز وجل ولله على الناس هذا نفس الباب حديث سبعة ما يعني بذلك قال من كان صحيحا في بدنه مخلا في سربه له زاد وراحلا وقد يدعى أن مفاد هذه الروايات كون المراد بالاستطاعة الاستطاعة الشرعية ولكن الظاهر أنها في مقام بيان محقق الاستطاعة، لا في مقام بيان مخطوум الاستطاعة، فذكر الزاد والراحلات لا لتقوم. الاستطاعة بهما بال لتونهما نصداقا عرفيا بالاستطاعة عادتان ومن الروايات نفس حديث نفس الباب حديث خمسة ما رواه الكلينين عن محمد ابن ابي عبد الله وهو الاسدي اصدقاء شيخ الكليني عن موسى ابن عمران والظاهر انه النخعي عن النوفل عن السكون عن ابي عبد الله عليه السلام سأله رجل من أهل فقال يا ابن رسول الله أخبرني عن قول الله عز وجل ولله على الناس عج أليس قد جعل الله لهم الاستطاعات وقال ويحك إنما يعني بالاستطاعات الزاد والراحلات الراحلات. ليس استطاعة البداد فقال الرجل كما في الكافي هذا الزيل ما موجود في الوسائل موجود في الكافي فقال الرجل أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع فقال ويحك كله ويحك ظهر الرجال ليس كما تظن قد ترى الرجل عنده المال الكثير اكثر من الزاد والراحله فهو لا يحك حتى يأذن الله تعالى في ذلك فقد يدعى ان هذه الروايه اوضح مما سبقها في ان الاستطاعه متقومة بالزاد والراحلين، فالكلام يقع تارة في السنات وتارة في الدلالات. ندخل في البحوث الرجالية يومين ثلاثة، لأن هذه رواية عنفع فيما يأتي. السناد مشتملون على شخصين موسى بن عمران النخعي والسكونين اما توثيق الاول اي موسى بن عمران فهو مبني على مبنى كامل الزيارات في التوثيق وهو المبنى الذي ما زال يقول به بعض أعلام العصر وتحقيقه تحقيق المطلع أن جعفر ابن محمد ابن قلوي ذكر في مقدمة كتابه. كامل الزيارات ولم أخرج فيه حديثا روي عن غيرهم يعني عن غير أهل البيت إذ كان فيما روينا عنهم من حديثهم صلوات الله عليهم كفايه عن حديث غيرهم وقد علمنا اننا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى يعني في باب الزياره يقصد في هذا المعنى ولا في غيره ولكن احنا ما نقدر نحيط بجميع الروايات ولكن ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ولا فيه يعني في الكتاب حديثا روية عن الشذاب من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالعلم والحديث اتهت عبارته وقد اختلت الأعلام في مفاد العبارات على ثلاثة آراء الأول ما فهمه صاحب الوسائل رحمه الله حيث قال في الخاتمه وقد شهد علي بن ابراهيم أيضا بثبوت احاديث تفسيره وانها مرويه عن الثقات عن الائماء عليهم السلام قال ابن قولويه فانه صرح بما هو أبلغ من ذلك يعني هو ما اقتصر عن الرواية على الثقاث بل قال ما أخرجت حديثا روية عن الشجات روية عن كذا فهو صرح بما هو أبلغ من ذلك في أول مزاره يعني كان من الزيارات الرأي الثاني ما ذهب إليه صاحب المستدرد والسيد الخوري في آخر أمره ليس في آخر عمره في آخر أمره من أن مر في المقدمه شهادة بتوثيق مشائخه يعني لا جميع الرواة بقى خصوص مشائخه المباشرين يعني الذين تلقى عنهم الروايات ويمكن تقريب هذا الرأي بوجهين ألف. إن التعبير بالوقوع حيث قال ما وقع لنا إن التعبير بالوقوع ظاهر في مباشرة الموقع للموقع له وهذا يعني المباشرة بين من أوقع الحديث وبين من أوقع له الحديث وهذا إنما ينطبق على مشايخه الذين تلقى عنهم الحديث ويلاحظ عليه ان التعذير لو كان بصيغه الافعال مسندا للثقات كان يقول ما أوقعه لنا الثقات لو عبر هكذا أوقعه لنا الثقات من أصحابنا تم ما هو فيه لكن التعبير الموجود بصيغة الوقوع ما وقع مدى ما, ما أوقع ما وقع مسندان لاستقاة عن طريق من البيانيات وهذا كما ينطبق على الشيخ المباشر ينطبق ايضا على غيره إذا فالوقوع ظاهرا مباشرة الواقع وهو الحديث لمن وقع له وليس ظاهرا في مباشره المتلقي لمن ورد عنه الحديث. الوجسند. فبابا. إن الكتاب رواء أكثر من سبع مائة راوي. رواء أكثر. من سبعمائة راوي منهم أكثر من مئتين من المجاهيل ضعاف كما هو ظاهر لمن راجع. فَلَوْ حُمِلَ الْكَلَامِ يعني كلامه بنقول اويل على التوثيق العام للازم محذور التخصيص الكثير التخصيص الكثير صغير التخصيص الى الكلام كثير لأن اكثر من مئتين هم مجنو مجاهي الوضعات تخصيص, تخصيص. تخصيص وهو مستهجن كاستهجان تخصيص والوجه في ذلك أن العام تارة يكون واردا على نحو القضية الحقيقية وتارة يكون واردا على نحو القضية الخارجية ان كان واردا على نحو القضيه الحقيقيه كان يقول كل خبر دار من ثقتين فهو حج فهذا لا ينافيه التخصيص الكثير لأن المقصود به ضرب القانون والقاعدة مو ضرب القاعدة ضرب وحينئذن فهو ليس اخبارا عن الخارج حتى يتنافى حتى الكثير اما اذا كان العام واردا على نحو القضيه الخارجيه كان يقول كل لبناني في قوم في هذه السنة معمم مع أن ثلث مع أن ثلثهم ليس كذلك فلا استهجان التعنيم مع وجود التخصيص الكثير وفي المقام ما قاله ابن قولويه عن كتابه هو من قبيل العام الوارد على نحو القضية الخارجية فيناسيه التخصيص الكثير ويلاحظ على هذا الوجه أن ما ذكر قرينة صارفة عن إرادة التوثيق العام ولكنها ليست قرينه معينه لاراده توثيق خصوص المشائخ بل من المحتمل كما اختاره شيخنا الاستاذ التبريزي بأنه توثيق لروات أصول الأبواب، فكأنه قال أنا في كل باب. من ابواب المزار رويت على الاقل رواية عن ثقات فانا لا التزم بان جميع ما في الكتاب رواية عن الثقاء ولكن التزم بأنه لا يخلو من رواية عن الثقاء <تصفيق> يأتي الكلام في الرئيس فاليس فهو المتاع